إن زعمتم أنكم أولياء للاه إن زعمتم أنكم أولياء للاه من دون الناس فتمنوا الموت.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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة او لهوا فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين